No يا سيدي ما it <laughs> Oh <laughs> شروه شَرٌ ب ثَمَنِ دَخْسٍ وشروه مَغْذُودِ وَشَرٌ ب ثَمَنِ دَخْسٍ Oh الحمد لله سيدنا قال قرينه ربنا كوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله الله إن تفسير إن... in na in... oh, no.